أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقه هذه بعض من أحوالهم فتعال نسمع بعضا من أخبارهم أوصف. ولا زالت به حتى سقطوا كأسا من خمر ثم ثانية ثم ثالثة ثم وقع المحظور وانهدم في لحظات بنيان لطالما تعب حتى بناه سيارته واصطدمت بسيارة الشباب في حادث فضيح فإذا قد تقطعت أجسادهم وسالت دماؤهم وتكسرت عظامهم وفاضت أرواحهم إلى باريها شرب الخمر وزنا ونام ومات من ليلته بفراش كل نفس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 اسمع الفاجعون طارقون قالت أبشروا فقد فعل كل شيء وعنت الوجاه للحي الخيوم يا الله وقد خاب من حمره الله من الذي أخرج إبليس من ملكوتسة من الذي أغرق أهل الأرض كله من الذي سلط الريح على قوم عم ومن الذي أرسل على قوم ثمود الصيح ومن الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ومن الذي خسب بطار إنها الذنوب إنها الذنوب والتكبر على أوامر الفطر المنتكس يسوق العبادة إليك الهدى ودم إلى بابكم سائقي أتيت وما لي سوا بابكم يا من لذ ستغرق أما آن الأوان لتتوب وتندم وتنطرح على بابه وتقول وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تصحبكم مع احوال الغارقين للشيخ خالد الراشد حديثنا ليس عن الغارقين في البحار والأنهار فأولئك إن كانوا صالحين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 إنهم بحاجة إلى كلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة إنهم بحاجة إلى ابتسامة صادقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فهيا نسمع بعضا من أحوالهم من أحوال الغارقين ليلهم ونهارهم سواء يظنون أن السعادة في لذة وشهوات وفي سفر ومغامرة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله يستيقظ الواحد منهم قبل الفجر لموعد طائرة وسفر وسياحة ولا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر مع أن التخلف عن صلاة الفجر من علامات المنافقين تراهم في الملاعب يجوبونها طولاً وعرضاً خلف الكرة ولا يقون على أداء الصلاة ولا تراهم في صفوف المصلين رغم أن المسجد لا يبعد عنهم سواء خطوات قال جل في علاه عن محمد.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 وهم لا يشعرون جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي لي بالزنة فتار المجلس وفار فقال الرحمة المهداة للشاب بصوت حنون وقلب الرحيم ادنه فدن الشاب فقال له صلى الله عليه وسلم اتحبه لامك قال لا والله فداك ابي وامي قال صلى الله عليه وسلم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 لا يصلي ولا يصوم ولا يقيم حدود الله ويغرق في بحار المعاصي ويقول له أنت على خير أي خير هذا؟ قال الله جل في علاه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريم وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا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 عاريا مخمورا والعياذ بالله فلما أخبح الصباح جاء شياطين الإنس يطرقون الباب وضحكاتهم تملأ المكان فتحت الفاجرة لهم الباب فقالوا لها هات ما عندك ما الخبر ما البشارة قالت أبشروا أبشروا فقد فعل كل شيء شرب الخمر وزنا ثم نام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 فلان فلم يجبهم فكرروا النداء فلان فلان فلم يجبهم حركوه قلبوه في فراشه فلم يستيقظ اسمع الفاجعه صاحبنا شرب الخمر وزنا ونام ومات من ليلته في فراشه ومات من ليلته في فراشه على اسماء خدام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 لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا فلا تصحب أخ الفسقي وإياك وإياه فكم فاسق أردا مطيعا حين آخاه هكذا حال الغارقين تريد إنقاذهم فإذا هم يخططون لإغراقك معهم لأنهم يغرقون قال جل في علاه فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمتهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال سبحانه أفرأيت إن تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالقة للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغالقة للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه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 وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المق فأرداه الله فصار قائدا لكل فاسق وفاجر رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعياذا بك اللهم من مخالفة أمنك وارتكاب نفيك قال الله له للشيطان قال اخرج منها مدؤوما مدحورا لمن تبعك منهم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 فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوبة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصى الرسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حمناكم في الجاري لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ما الذي أرداهم وأوصلهم إلى تلك الحال إنها الذنوب وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمع نبي حكلابهم ثم قلبها عليهم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 وأما الذين سعدوك في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك حارت الأفكار حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأثنى من دول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 وما أجمل آياته إذا لامست أوتار القلوب اسمع بارك الله فيك واسمع رعاك الله في سياق آيات سورة الدخان ذكرنا الله بموعد العظيم موعد لا تنساه سيجمع الله فيه الأولين والآخرين سيأتي الغارقون في لجج المعاصي والآثام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 ونحن نرى ونسمع جئنا الى السيارة مسرعين. فاذا هم يعني الشباب فاذا هم قد تقطعت اجسادهم وسالت دماؤهم وتكسرت عظامهم وفاضت ارواحهم الى باريها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 بشرته بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بشرته أن الله يبدل السيئات إلى حسنة. بشرته أنه ليس أحد أفرح بتوبته من الله. بشرته أنه سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين. كان قد جاء من العمر منذ ليلتين.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 أتيت مالي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي إلهي أتيت بصدق الحنيم يناجيك بالتوب قلب حزين إلهي أتيتك في أضلعي إلى ساحة العفو شوق دفين إلهي أتيت إليك سائبا فألحق طريحك بالسائبين أعنه على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يعين؟ أبوح إليك بما قد مضى وأطرح قلبي بين يديك بقايا الخطايا ودرب الفوى وما كانت تخفى دروبي عليك تريد النجاة؟ سؤال أسألك إياه ولا أظنك ستقول لا تريد النجاة؟ إذن اركب سفينة النجاة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 إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعى الأول ببره بوالديه، وأنه لا يقدم عليهم مالا ولا ولدا ودعى الآخر بترك الفاحشة والدنة وكان قادرا على ذلك ودعى الثالث أنه أعطى الأجير أجرا قالوا في دعائهم وتضرعهم اللهم إن كنت تعلم أن فعلنا ذلك ابتغاء وجهك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 أو تهنى في الصحراء أو في الغفار يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا فارحم يا رب ذنبا قد جنيناه كم نطلب الله في ضر يحل بنا لما تولت بلايانا نثيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينة لما وصلنا إلى الشاطئ عفيناه ونركب الجو في أمن وفي دعه وما سقطنا، لأن الحافظ الله قال ابن القيم رحمه الله: إذا استغنى الناس بالناس فاستغنى أنت بالله، إذا فرحوا بالدنيا فأفرح أنت بالله، إذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنت بالله إذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله، تعرف أنت إلى الله، وتودد إليه.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 اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ادعوا لي بالثبات ادعوا لي بالثبات اللهم اللهم احي قلوبا أماثها البعد عن بابك ولا تعذبنا بأليم حجابك يا اكرم من سمح بالنوال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 اللهم اقبل ثوبة التائبين اللهم اقبل ثوبة التائبين واغفر ذنوب المذنبين ودل الحيارة واهدي الضالين واغفر للحاضرين والغائبين واغفر للأحياء وللميتين اللهم امنا في أوطاننا اصلح ائمتنا وولاة امورنا اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراكدين نسلك اللهم توبة نصوحا قبل الموت وشهادة عند الموت ورحمة بعد الموت يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم عاملنا بما أنك أهله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 بابكم سائقي أتيت ومالي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي طريحا أناجيك يا خالقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشق بها لهي من الحزن في خافقين إلهي أتيت بصدق الحنين يناجيك بالتوب قلب حزين <سؤال> إلهي أتيتك في أضلعي إلى ساحة العفو شوق دفي <سؤال> إلهي أتيت بصدق الحنين يناجيك بالتوبى قلب حزين <سؤال> إلهي أتيتك في أضلعي إلى ساحة العفو شوق دفي إلى <سؤال> ساحة العفو شوق دفين <سؤال> وقص ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي أعنه على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يعين أبوح إليك بما قد مضى، وأطرح قلبي بين يديه. عنه على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يعيد؟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 أجر الخطايا وأشقا بها لهيبا من الحزن في خافقي.